إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن فعل الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقاء الذي يصل النار الكبرى ثم